alif la فَشَقَّ قَرَنَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ كُلُّهُ يَجْرِي لِأَذَلِّينَ مُسْتَمًّا she was well, over. No mm -hmm. وَإِنَّ رَبَكَ لَزُو مَغْفِرَةٌ لِلنَّاسِ عَلَى ضُرِّ الْمِنْبِ وَإِنَّ رَبَكَ لَا شَدِيدٌ Allah ومن جار به ومن ومستقفر إلا بَاسِطَ كَفَّيْكَ Se on تغاء حلية أو متاع جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكس في الأرض كذا ونستجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له له لَوْ <تصفيق> فَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ فَكُن وَيَدْرُونَ نَبِ الْأَسَنَةِ No ويفسدون في الأرض أولا Everybody. علي <تصفيق> Kävelt min, qabliha, o Oulu! <truittain> about him. Yeah. وَجَعَنُوا لِلَّهِ شُرَكًا أَقُولَ ke لهم عذاب في الآيات إِلَّا <سؤال> الْكَوْبَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَأُقُوبَ الْكَافِرِينَ النار الأحزاب من ينكر قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعوا وإليه ما me قَبَلِكَ وَجَعَلِكَ One town of fey I وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبَلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيرًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ وَسَيَعْلَمُ